بوك تو شز دي سيات ثلاثة وستون ثلاثة وستون بيتاجسا دفع طرح الأسئلة اثنين طرح الأسئلة اثنان مام كونيشكا Anna undi hiwaya tenis Ana al'abu je tenisový kurt? Máš nejaký koníček? tenis tenis Helaindaka Huaya. Hram na elabu kurat el kadam. el Kde je futbalové ihrisko? Aj na južedu melabu kurat el kadam. Aj Bolí ma rameno. ذراعي تؤلمني ذراعي تؤلمني مويا نوها ا مايا ركا تاغيستو قدمي ويدي تؤلمانني ايضا قدمي أيضا. <تصفيق> أين طبيب اين يوجد طبيب мам ауто عندي سياره عندي سياره مام اي موتورك عندي ايضا, عندي أيضا أين يوجد موقف سيارات <مام بولوبر> عندي سويتر عندي pull-over <مام> أي <بندو أجينسي> عندي أيضا جاكيت وبنطلون بنتال جينز عندي أيضا جاكيت وبنطلون جينز كيف <تصفيق> تحديد؟ أين الغسالة؟ أين الغسالة؟ مام معي صحن طبق معي صحن مام نوش vidličku a معي سكين شوكة وملعقة معي سكين شوكة وملعقة أين الملح أين الملح والفلفل أين الملح والفلفل؟